يستضعف طائفا منهم يدبّح أبناؤهم يستحمل سائهم إنّه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة, ولجعلهم أئمة وَلَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَلُمَكِّنَ لَهُمْ في الْأَرْضَ وَلُرِيَ فِي الْعَالَمَةِ وَهَامَانَ وَجُنُودُهُمَا مَا كَانُوا يَحْزَرُونَ وَأُوْحِيَ إِلَى مَأْمَمِ مُوسَى الْأَوْضَعِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيِّ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِ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 وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه, لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبريده لولاها اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصيه فبصرت بني عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع قبل فقالت هل أذلكم على أهل البيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إله أم كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون ولما بلغ اشده واستوى ما اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى, موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال رب إن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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى ان إن الملأ بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ما امني وجد عليه امه من الناس يسخون وجد عليه من, الناس يسخون ووجد من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 فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت إن أدي ندعوك ليجزيك يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا أبت استأجره إن إن قير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني, تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني هي إن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 لعلي, لعلي اتيكم منها بخبر أو جدوى من النار لعلكم تصلون فلما اتى موديم شاطئ الوادي الأيمن في المقاتل المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى موسى أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاهن ولا, ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين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 يرسلهم معي يريدا يصدقني ما يريد ان اني اخاف ان يكذبون قال سنشد عبدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ اعْلَمْ بِمَنْ جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقالت العون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقر لي يا هامان على الطين فجعلني صرحا لعلي لعلني أطلع إلى ذا إله موسى وإني لا من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوه انهم الينا لا يجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم ائمه يدعون الى ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامه ويوم القيامه هم من المقبوحين ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر بصائر وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 كنا نصرك وما كنت بجانب الطول اذ نادينا ولكن رحمه من ربك ولكن من ربك لتنذر قوما ما اتاهم لتنذر ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 أولم يكفروا بما قُتِي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا قالوا سحرا لتظهر وقل إن بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهذا منهما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 ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتدى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجراً مرتين بما صدر ويدرؤون بالحسن السميع ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو وأعربوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انك لا تهدي من احببته ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك متخضف من ارضنا اولم نمكن لهم عرما امنا يجبا الينا تمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْلَجْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَنِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرا سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعملون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم وإلي ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله, من إله غير الله يأتيكم بضياء فَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّهَا وَصْرَ إِلَى يَوْمِ القيامة مَنْ إِلَى الْوَعِيْرِ اللَّهُ يَأْتِيْكُمْ بِلَيْدٍ تَسْكُنُونَ فيه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 وبالعصبة اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يُحِبُّ الفرحين. ما الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الامر ان الله لا يحب المفسدين.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 فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانهم بالأمس يقولون, يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر لو لذا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساذا والعاقبة للمتقين